التسجيل الثالث والأربعون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف المؤاخات بين المهاجرين والأنصار. باء وثيقة المدينة تاء أهل الصفة تاء المسجد النبوي